ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها ليه يضيع بينا الامان والامين نفتكره خايف ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رمين شبكنا في بحرها ليه يا دنيا الناس كل يوم على بعضها ليه يا دنيا الناس يوم رجوعها الربا ليه يضيع منا الامان والامين نفتكر خا ليه منخدع ليه منجرح كلنا رمين شبكنا وحضار ليه ناس على بعضهن والمحبه بقت رخيصه والأخوة اللي ما بيننا جوا سجن بقت حبيسه دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت ايديها الحقيقه زيفتها والسعادة مررتها جايه تجر يا علينا, علينا وترمينا في حضنا ليه دنيا الناس كل يوم على بعضها على بعضها ليه دنيا الناس كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس ضيع منا الامان والامين من ذكره خان ليه بنخت كلنا لن يمشي بكره وحرام اللي فيك يا دنيا عايش بالايمان وبقلبنا نادي مش بيطمع غير في النور ربنا يكون عنه راضي تجرحيه ويعيش حزين تقتلي فيه الحنين هل يا دنيا إنك انت سن المؤمنين الإيمان والصديق بالإيمان عن الدنيا نصبر نصبر رحمتك ربنا هيحل علينا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعض يوم على بعضها يوم يمسك تنسى يوم رضوها يوم رضوها يضيع مننا الأمان والأمين نفتكر وخال يوم نخد بنجرح كلنا هرم <تصفيق> ينشبكنا بحرار